بسم الله الرحمن الرحيم حم ين وال كتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم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 ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بذخان مبين يغشى الناس هذا عذاب رَبَّنَ اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَن نَّلَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَّجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَاهِدُونَ يَوْمَ نَبَطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ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 كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعِمَتْ كَانُوا فِيهَا فَاتِحِينَ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فمَا بَكَت عَلَمُ السَّم أ وَ الأرض وَمَا كانَظَرين وَلا قَدَنَ الجَّنابَنِي إ الصر إلَ مِنَ العذَابِمُنين مِفِ الرعَونَ إ كَ عَِيًا مِنَ, فرعون إنه كان عاليا من وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِي بَلَاءٌ مُّبِينَ إِنَّ هَا أُولَاءِ لَيَقُولُونَ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُ شرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أأحم خير أم قوم تتبعون والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماء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 صارون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره الزقوم طعام اثيم كلمه ليغلي في البطون يغلي الحميم قذو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 118. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم 119. تضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فَإِ ماَا يَسَّرنَّهُ بِلِسَانكَ لعََّهُْ يَتَذَكَّرون بَتَطِبَ إِ